قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين